فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيضٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب ليكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول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 القي يا في جهنم كل كفار عنيد من منع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله الهنا اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهِلَتْ لِمَ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مُّحِيصٍ ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب ونفس سمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسناهم الغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب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 ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف عنيد